كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون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 وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا بَعْثٍ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ يَسُومُهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَدْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ